وَكُلُّ Amri je stabilní. Až když jim přišli představitelé, v nichž je zdroj,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 كذبت قبلهم قوم نوح فكذbوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بما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 قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطف فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر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 نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَرَّوْا بِالنُّذُرِ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 دكر. ولقد جاء آل فرعون نذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْلَكُم بَرَاءَةٌ فِي الذُّرْبِ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِر سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُر بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وأمر. إن